لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من قالها مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب كأنه اشترى عشرة واعتقهم لله جل وعلا مئة مرة لا تأخذ دقائق اعتقت عشرة لله من من يتعود هذا الذكر في صباحه أو في مسائه منتهى الأجر عشر رقاب ثم كتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة ثالثة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي